فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وقوله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا الآية قوله تعالى وأغرقنا آل فرعون الآية لم يبين هنا كيفية إغراقهم ولكنه بينها في مواضع أخر كقوله فأتبعوهم مشرقين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 وقوله واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون وقوله رهوا أي ساكنا على حالة فلاقه حتى يدخلوا فيه إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة لم يبين هنا هل وعده إياها مجتمعة أو متفرقة ولكنه بين في سورة الأعراف أنها متفرقة وأنه وعده أولا ثلاثين ثم أتمها بعشر وذلك في قوله تعالى ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تحتدون الظاهر في معناه أن الفرقان هو الكتاب الذي أوتيه موسى وإنما عطف على نفسه تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات لأن ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف بأمرين أحدهما أنه مكتوب كتبه الله لنبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام والثاني أنه فرقان أي فارق بين الحق والباطل فعطف الفرقان على الكتاب مع أنه هو نفسه نظرا لتغاير الصفتين كقول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم بل ربما عطفت العرب الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ فقط فاكتفوا بالمغايرة في اللفظ كقول الشاعر إني أعظم في صدر الكمي على ما كان في من التجدير والقصر والقصر هو التجدير بعينه وقول الآخر وقد ددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا والمين هو الكذب بعينه وقول الآخر ألا حب ذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها الناي والبعد والبعد هو الناي بعينه وقول عن في معلقته حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم والاقفار هو الإقواء بعينه والدليل من القرآن على أن الفرقان هو ما أُتيه موسى قوله تعالى ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان الآية قوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل لم يبين هنا من أي شيء هذا العجل المعبود من دون الله ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله والتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار وقوله ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامرلي فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار ولم يذكر المفعول الثاني للاتخاذ في جميع القرآن وتقديره باتخاذكم العجل إلىها كما أشار له في سورة طه بقوله وكذلك القسامري السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور اوضحه بقوله وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظله قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة لم يبين هنا هذا الذي آتاهم ما هو ولكنه بين في موضع آخر أنه الكتاب الفارق بين الحق والباطل وذلك في قوله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تحتدون قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت أجمل قصتهم هنا وفصلها في سورة الأعراف في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآيات قوله تعالى قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي لم يبين مقصودهم بقوله ما هي إلا أن جواب سؤالهم دل على أن مرادهم بقولهم في الموضع الأول ما هي أي ما سنها بدليل قوله قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر الآية وأن مرادهم بقولهم ما هي في الموضع الآخر هل هي عاملة أو لا وهل فيها عيب أو لا وهل فيها وشي مخالف للونها أو لا بدليل قوله قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيه فيها قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها لم يصرح هل هذه النفس ذكر أو أنثى وقد أشار إلى أنها ذكر بقوله فقل اضربوه ببعضها قوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته الآية أشار في هذه الآية إلى أن إحياء قتيل بني إسرائيل دليل على بعث الناس بعد الموت لأن من أحيى نفسا واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس وقد صرح بهذا في قوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة الآية لم يبين هنا سبب قسوة قلوبهم ولكنه أشار إلى ذلك في مواضع أخر كقوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وقوله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم الآية. قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني اختلف العلماء في المراد بالاماني هنا على قولين أحدهما أن المراد بالأمنية القراءة أي لا يعلمون من الكتاب إلا قراءة ألفاظ دون إدراك معانيها وهذا القول لا يتناسب مع قوله ومنهم أميون لأن الأمي لا يقرأ الثاني أن الاستثناء منقطع والمعنى لا يعلمون الكتاب لكن يتمنون أمانية باطلة ويدل لهذا القول قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم وقوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم